فَأَخْرَجَ لَهُم عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَاءٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ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 لُن نَبْرَح عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَا يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ تَعِي عَنِي أَفَى عصَيْتَ أَمْرِي قُلْ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبلت قبضة من أثن الرسول فنبلتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلف وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقه ثم لناثفنه في اليم منسفا انما إِنْ كُنْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا